طمع. فكل كده لنا طبعاً لديه قرض من معاني الاستخدام وسادت تعليم معاني الله يتعرض وسادت تعليم نزول التقصير للطلاسي فهو أمام الأول الأشياء التي تجدت للطلاسة والطلاسة من حيث تجدتها هي طريقين لسنع فيه فرق متحصيل في الكلب ومطرر تحصيل مقوات الاقتصاب عن مقوات وضعات وضعات وضعات ومتحان متحصيل في الكلب هنا على حاجة نسموها حقايا بكرة وطبتكي بالإبنس اللي هي مستوات التفكير الأعلى أو مستوات التحصيل الأعلى يعني دي فرق يكون طالب 10 و10 وطالب يجيب 5 سنة 10 و16 وطالب حاجة الكلب طالبنا بينامنا بنجروا بالاستقاط والنفس والجهز حضية المتنة منحكس عن رؤية تانية او حاجة تانية او تانية مساعدة في كده احبطوا اصبحتوا مرأة اللي كان فيه طب رؤية في جميع مولايات كاليفورنيا قرأة شكوها معاليمين فليسوك من هنا تعالوا عن طرق شهوره قرأة شوفنا اذا بقرأسوا الصدق في معاجل بتاع الولايات هم اللي توصلوا بالتعليم المكسور من خلال اكتر مادة لماعدة ما اعكدوش عاملية التأكسادة في الطاقة متابعة للتعليم وقدر الولايات دي تعديل بيرصدوا بعض الظواهر المتفرقه في مصادر تاريخيه نهايه الفتره دي نوعا ما وسته التدريب فرضته طاقه معينه في حاجه الهندي دي كده زي من القلب. رشارة من على طول ب بصوا زي هجره من ال يعني وعلامات النحو مشوا ولو ماما طلاب على عليكي فطبق التلاميذ سالوهم انت كنت بتفكر ايه اللي خلى ماشرات عن الحاله دي استاذه بكال لو والله صلى الله عليه وسلم قلت بفقتك في بعض المنسان من شهر جدا أو شهرين عنه ما بسان تيب عكفين تيب عليه الباب قليل وبعدها صارت صارت بالصف لإيضا قط الحمر وفتون عليه ربطت بليمون المعلم هنا اللي هي حدوس الصلاة وعرفت إزاي حصل فيها حاجات الجوارة المصرية البر يوم خارج الكروف كما جاءت الكميونيكيشن باسترزة المرادة والقصاد أو من الهدف من أسنى للغة سواء كانت لغة عربية أو عجلزية أي جوة إلونا أجل التنميس محرم بحد يسمعان وإذا تقتصص بالأطفالية وفيه كثير من الحاجات الجديدة إذا أجلنا فيه النمط فهنا تراعي لأي طفل من خلال السيدان ووسائل التعريمية يوم مستخدم وسائل التعريمية للقصد يعني أكشوبار و نظر أن الله سيكون حدوات كامية لأننا أعطينا كدرات رحلية معينة لكن مع الترميل اتداف من الهداد والهداد وسامي فيه الدلال قد صدادت الشيء لازل تتحضر وازل تتعب بحاجة معينة أي مكان فبعد المدى فجابت نمو من الهداد في القصر التالي جاء النمص المنعين بلوه بس أفضل معالك جدا دي ألان المغارب بس أفضل معالك جدا عندنا نمو في عجل أعطاهم بعد الضباط يميروا بالسرطة من الله بيحقوا برضو ناس يتكلموا عام تاني من عام حرام المخاش برضو السرطة والسرطة التحدية بتساعد على السرطة حوار معين اللي وقع على الشرطة في الحجة التنصير طلعوا الله الحمد للفعل بحطة المهندة الدولة العربية مركزين على الحجات الجغوية تخليها حتى السرطة بل هتقوم تسيبهم الحضرة وتقطع الحضرة إنه ال... مجرد تقصد الابتصال على المدد الحميلة هو على المدد من السم. لما ما يفترضون بالضغط الرضاحية الحاجة لكي أرخانا من المدد كمانفواش أرخانا تعليم شوما ماكوش طاعة دولة إياه ولا إيش تقول كيش تقول أفنا خلص جمعا وانتو دعوهم متاعا بعض الطاقة ليه الضغطة؟ حاجة للتقصد بالفقد النوع الهدائس ده مع نوع المدد التقصدات المدد تركيبة الأشكال المعبودة إذا ك وثلاثة وثلاثة وعلى نظر الاخر ممكن للأحيان اللي اتنان معه في مثل زي الطريقة مثلا لو بصدتنا خارج وثلاثة نظر الاخر نظر الاخر وثلاثة وثلاثة يعني ايه مطفق مكانية اللي هو المعروفة بعد الادهال والمسومات والأشكال الطوطفية والحيال التناغ هل هل يمكن من جدائها اذا كنت جمع محطوش رشاك ورسول ولا مش ممكن ولا عندهم صورة والأشكال نساح تفشش في كيشوان حد دخل كيشوان هنا؟ مين الدخل وما دخلش كيشوان عيدين كيشوان الرجالة حد دخل كيشوان؟ غيره السلام عليكم اكتشف الموضوع من كده تقول لي احط عم الكرسيب اللي ده فوق الثالث على مصري تعالى الحوار اللي هو انما معلومات يعني موضوع كلهم لغة اللغه اللي نقاش اللغه اللي بدايه اللغه التاريخيه والسالده التعليميه لغه ثقافيه لغه اضافيه على التطور في اللغه التعليميه والدليل على ذلك ان احنا لما هما مناطق بس على الوضع الارضى بالنظر برضو بالنظر من مكان في ناس لو وصل اكثر من 60% لتر من خلايا الدم الحمراء والشغف والاحتصاء من مكان في الوقت ده الموضوع ده يعني حاجه منطقيه بالنظر من بس لما واحد بيتطور بنقوله ده مرض وده مكان زي قال حال طالب حال طالب على الطالب المختبر يشرح بطريقه النهائيه احنا بس بنتعلم ان هو يرسم اوحيها معينه اسمعه روح صارت في عصور فروم الكلام ده ما بيحصلش ينفع ما بيحصلش ده عامل اهو معايا بنجيل للشغل واصعب حاجه ممكن المعلومه دي بتنيها تعمل نفس البدايه ولا حاجه طلع نفس العدد كده ارايقه تي والمسامعه تيجي على التنين في خلاص الراجل لما الموضوع ده يرسم على المهنه يرسم خاطر هما بيقول كلام وبيقول لي اقرا اقرا عن الاثنين بس هو المتخلف عامل ده كله بنتج ان هو تعرض للمسوم والشرب وعليه عدد كبير برضه بان من الوسائل التعليميه النمط العلاجيه اللي بنجيب وسيله تعليميه برضه في نمط فردي ونمط اجتماعي نمط اجتماعي انت اللي بتتعرض مع الاخرين هل اشتغل مع راضي زي انا اتعلمت مع راضي زي في وورد وجام توولز ده كل كل مكان هناك مواجه بيننا في دواب فيه كل مديرنا جميع الله وعلا طبعاً ربماً بقاش لو 15 سنة هتكي بولاد في القرار منفعات في يجبزوا فيه لو انا طرفت الواجهة بحضور القرار من الواجهة الثانية لكي ترسلون ردت بلوحة وضائية عن كل جسمه جميعاً خمسة دلائم وقرار تدريباً بساسة هيجتمهم موعدة 4 و 5 4 و 7 سنة يجتمهم التنفيذة يجتمهم موعدة فلاصة؟ فيه حاجة وكان السوق بتاع الكاريو ماشيه عليها اللي هو نوعا ما مع بعض في مرات الاكسي و ايه مهارات الاجتماعيه يعرف يتكلم ازاي مع الناس دلوقتي وحصل طلب بحثيه عملي دكتور او باحث قعد شهرين شغال على الموضوع ده ني وكتب رقم 22 وتكتب على ورقه بتاعتنا رقم 123412 18 سنه تعليم بناء حاجه اسمها نيوشن عن القوانين نوع الاجابه الارقام بالترتيب بتاعها خلاص نازل فيه كوريسمايك وعدوائك وعليزة والمواد العالمية لديه بيئة من الوسائل العالمية اللي هي دور الوسائل العالمية الآن فالمير، عمار، التعايم الخمس عمار والمتطبير، مبسيط تنين عجل الثاني حاجة عجل الثاني حاجة اللي مشتابه وعجيه نزالي أتناه استخدام الوسائل العالمية الثانيكة في زجاءات المتعددة كأتن معي في حدث معي اللغة ودخصت على رغمه نحن عونا حدو الوسيلة الوسيلة له لغة المعالية للناس وسيلة بالطريقة حفظة المكانة النياب لو انتميش تانا تعرض معجب بسوء الحظ وانتعرض معجب عنه ألة في النطب والأجازة كده ما أردتش وانتبق بأي سبو وانتبق بأي سبو وانتبق بأي سبو <تصلح> كل ما يجمع الطرفين من طريقه هل ده عن طلب العرب الكلمه طبعا في جزء رجع الدين والمراسه كمان في جزء الثاني من النهارده مش داخل يعني توصيه كامله عمليه على القبيل يعرف الدين في خاطر بريستيج بره طريقه تحقيق الحملات دي كل ده نوعه بارك وبصله تطبيق صارم خالص محتاجه ندوق عند نصوم عليكم الله بكر التلاميذ في كل هم بيعطوا مع نورة الدرس لأن اللغة هي كفدر وفيدس ويقص عن السكين طلعوا من السلطين اللي هو هو, هو خدر الشارع والتأكد للغة العبورية أو المتسيطة المتسيطة بل على العكس لو جوادها وردوا معملكة اللغة العبورية الدرس للصوصة بالنزاع والإسماء الدرس سيتنموا آخر لكن النور بات عن مصر تدروب باللغة العبورية الدرس لا يستخدم مع مستسيطة ما ينفعش تدروبات والدنيا حديثة يعني فيه مبارسين جديد في للترسل ده علينا نحن الان معاه هاي الشكلة ده أصحابه جديد عن قربي اي بلاي الكلام خنان مبقى ليه هو شايف ما مشنوعه في قصدنا عنه برضه هي أحرق جدا ينبس الكلام ليس سكينات طب من طبعا شوفوا قال الواحد يقصد كلمات ده ويقدر خفصه وما يسابقا ليه هو كلام ده مال ولا يتدعوا مع فريق الكلام خفصه كان لو أولا كلام خفصه طايلة هو حفظه في القناة المغربية ما يكشيش قرص ولا كم يستعمل فطبع له بسيطة المتعلقة ضغوط لي تنبيه الزكاة المغربية إيه بأى الزكاة المغربية؟ على النظر القاضي يعبر عن عمس القيس دي ويستغتل اللغة بحي لشكلها المسيح مش بروك روشنسي إذا ممكنش نغا يرجع بروك خلل القيس دي أنا هدوش نزيله خلاص؟ إيهو ده ليس هو عمسور تنبيه المغربية إذا ممكنش كانت نغا عربية صري فلاش من ما يتفشش انتظر اسم الله عنه لأول حاجة فطمعنا يستفر في اللغة المعلمين يكون نوع من وسيلة وسيلة التعاملية لنا يبقاته مخارج الخروط بتاع تلك التطور وسيلة التعاملية قضي قلت لها ثاني يبكي نعمل صوتوية قبل رغوية ويبقى لأبس أن أربي جانب الكلام من أولاد من المتحد باسمه الطريق مخارج الخروط وكلام نقول الخاصة فيه تعديل لغة من انفداد ری موقعے مپ کیسے مانگی لوگ I don't know. لان نلم اني اديت لكم صوره ليها لما السنه العمليه ابتداء من ايه من لغه المدرسه نفسه وكواسينا بينه وبين اللغه حضر الدراسات المعنى والمفردات والحاجات حتى المساله على 100% اللي استقرت في الفصل زي ما قلنا ان هو بيتعالج في الجو عليه زي ما شفنا في السطور دول من الكترون ولا لوحه او تخيه ولا اله قاعده هنا معايا وعلى تنفيذ نظام الضماره طريقه على المايم في, في, في الدراسي من زمان انتي مش بتاعي انطلاق كوميونيكيشن متناقد يعني يقولوا بره زي التدوي ده ما تعرفش ايه بين الناس هتعيشي هتعيشي لا انتي بتخاف ايه بره هتتلفي كلامها مش ده انا اصلا ما دهتش عندك اللغه او اللغه السليمه طريقه الكلام السليم خلاص وبالتالي مش هتقدري تتواصل مع مش هتقدري تشكي كويس المجتمع وطبعا هنيا يعني ده ده بتاع الورق سمعت كده خالص مدرسه غناجه المثير ده اللي انت شاهدناه في المستقبل فات القصه ناجح فماشي ان انا كاتب وما عملناش المبادره دي احنا الفايز لان لو اي واحد توقع او زعر القويمه دي في نفس الورقه اللي في الشارع لا في الورقه اللي اسمها ورقه الورق الدنيا مظبوطه ايه والكتور حسين اللي هو عبد الناشيم معانا لمده فالتالي المهندس إيه اللي خدوا أحدهم ستنبش مهندس إيه اللي واحد يقال مهندساني تلك الواحد تقاشر واحد يضمش تشوفه معيه لأنه مش قادم مش قادم ستفن الزواج معيه وإيه ستنبات من ديك مش قادمين من فرنبه طبعاً جدتك بس مو ممكن إذا كانت حاجة قصة الزواجات المتعدلة من هو واحد يسمى يأخار عايشة تفتلك قدامة هاربا وكان بيه الشارع عينيًا شو دوقنا عندنا نفس حلوه جدا في مصر في العالم العربي للسلكات والمطاعم وقطاع الضيافه بالنسبه للتربيه اللي خصوصا التعليم انا عملته تجربه محترمه بس ده ما خدش معايا معانا الضغوط من هنا عشان ابو معصمه والصراحه كل اعمالنا من 76 كان بيشرف مجلسه في الوقت ده وكامل الجيش دخل بس النت يومها كان فيلم فيلمش اللي بيتحكموا قاعدين مع فيديو خالص ما هو بيخلي دي واحد ادي ناقص 5000 انا على نفس النقطه عن تقديم ذات الكلمه اللي طالعه مني جاكسو كل واحده انت اللي قاصله أحسنت معي السمك مش كيف تنظر ورح تنبساك وشاك وهي بكل السمك الزاليان فتعلمون السمك الأسهل بموسيقى السمك الأسهل بموسيقى بس بطه أنا راشي شقل عم بليان ومي شرعت النيل وراح ما بيأخذوا بقى بواحد ماشي تقالي كتاين ومبقصمشا أنا كنت أتعلم فهذا هو أي أي تاين حي عند قسم الموسيقى ما لوش شغل يلعب يلا اتوقع ان انا اللي هو بيتحرك كويس جدا من معرض من بعيد نروح حتى في عندنا سمك مشابه موسيقى ثانيه خالص حاجه ليبقى على سكه الصح بنحسه في قال لك الراجل ده دا في داعي لعضو الرياضه ايه ها الراجل عنده شعور قوي ده الراجل نوع الاول ولا اه هناك الصوره بتاعت الشرطه الخامسه كانت هناك فاحتت الزجاجات وطلعت حركه حركه بيركز كلام انت بتعاجل فيه هناك او في حرق حرق. اي مكان لما نوصل لدرجه ان عامل رجع فكرني كيده بنفسه عليا قاعد اتامل مع نفسه ولقيت الدمج معاه بيه دي طلع على الناس الثانيه وقال لهم انا وصلت لحين بقى ما يعيطوش اذا هيجوا لسه عشان كانوا متفقين واللي عمل الشيء ده في شكل جوز ثاني واحد قال لك هو من ايه كتير حاجه دي الشغل المشكلات بقى في ناس عملت بروجرامات ودروس السنه كانت زي الساياب والثلاخ والمهندس والناس بلاش المهندس والراقصه والممثل والفني القطر والبوه والفلاح والصانع وكل اللي بيعملوا الشغل الحلو والشغله نفس ده بنحسب كتب الحرب على الدوله القصريه اللي عندها فلاش بأيوه وليه أشيكناه أموه في الاختبار وليه الناس اللي عندها على قدر عجلات تبسي طويلة بعجلة الهيئات واضحة واحتمال في ريبين حاجة بالباس هنا أدنى إزا بقول أنا كلافة منه وتعالوا أما أقول لنا عاوه ضرورة في طلاعة فأنا مش عارض يجبها والتاني تقول لك هات بلا يتبقى نفسي لك بصوت الله تخدر لنا حاجة مطوشه كلاف عاوه صرحين كلافوه عاوه 60 نقطه على كل مش بين مكان التعايش ده هو المكان ايه افضل مكاني افضل بوزيشن مطل على من ذكرى فاروق وذكرى المكان وبعدين كمان اللي عنده طول هو شرط يسمعوا بعضه يبقى انا هقول كده مثلا شايفه اليجا وكده مش من عشر ايام خلاص هو ما دخلش في المساله دي بس يعني ما عندلاش غير الموارد اللي المستشار المشير لان المستشار اللي يأخذ بالقانون، بالمجدى، بالمشروع وما داشت يعني بكاته لقد ده مشابهة لم ينته تمشي في الكتب دي وهو ده الصحر بس ما مبدلت عمولي دي تبعودي لا تقوم بيها لقد لو سيقول عادي حراره ده, ده, ده, ده, ده ناس ما تجيه ما ناس ما تجيه لكن ده ده مفيش معايه تعنواه يبينه وطريقه لقد ما قلت ايه مكان برده بصموك بس لجال التفاوض يعني التفاوض طويل مش تجريه وتعالي لقد ده ده قالك الزجالين في نهاية طب قالك شخصي داني بتأمن مع نفس الكلام مشاكلة يعني ان اليوم دا كده تساين إلا عمد شارك بقول لها يا قلالي بخاطيلي قالت لها بالباية وباية بس ما ربش كده وإيه يعاني بيه باشا يتحجل شمال وإيه عادة والتاني عادة بس زينك بقول لها تكون نفسها باية بس ما تكرت كده وما تكرت كده ده مقر راضي صباح من الهاية ومقر معدل ايه بطلع. هو انا ما وقع عليه ما وقعش لكن ثاني بيبقى الاسود وصباح النهار ده الناس بقى تنازلوا عن شيء اي واحد هيك بيزعل حاجه يعمل حاجه غلط ليه الكلام ده في ناس اللي بتعمل حاجه في الدراسه غلط يصحي يضرب الناس كلها الساعه 7:00 الصبح عشان يخش يدور طرق اللي وقع ده عنده زئبق شخص زائد ده في ناس طرق مش هنا دي اللي معنى ده جزء ان انا احضر اياه وتسويق النابس وتسويق النابس وتسويق النابس وتعامل مع النابس وغزب النابس وغزب النابس وغزب تعطي نفسه بس انا معه زكاي الشخص وزكاي الزكاة الزكاة فيه ناس؟ زي رب المسيطة الماني كده او زي انت ما كنتم ازاي بيان السنوارة حتى كده؟ فيه في واحد يقعد اثناشة ساعة ذاكرة عام 3 الفبريق او عالقصد او طعين مبايزة او اعجب مش كده وفيه وا يراجع مثلاً أحدثها في الناس كذلك في الأرض الصداعية كانت كذلك فرصة فرصة المتنجدين الاسعة هو كيف يلن نفسه يستثق بيس دينا ويرجع في المنزل متحان متزاكي لمعروف المدوئة فينا الآن وكان هنا هنا وكان هنا وكان هنا ويزارت المعروف المدوئة ببطر الوجياء موسى من تلوكي وفي الشابرة كبيره وهو يعجيك في الاتحان متزاكي من مبارح كنفيه للمراضة المعروف المتنجدين بالطبيعة الموجودة طبعا بيوت على الشركه الكيميائيه مش متنيه بتاع الطيور عملت التزيين وهو عايش فعشان كده ايه هو ربط معانا الطيور ان هو الشركه الكيميائيه كان اثرت عليه ده يعني شيء طبيعي هل برده القرد القرد اللي اختلف عن الطبيعه وعملها شويه كده اللي السنه دي بعدها في نفس الشكل ده ده شيء خطوره يعني مش شكل هو اول ما جه حاجه حصلت الشغل باستخدام يعني مع الحمام ويهدوا أنهم ربهم في حالة النار ألا بدأ عنه وصفاتهم وفيه واحد يكون نصيفة فيه طورة من حيث عن نصيفة هذه النصيفة تبا مشكلة هم يتخطر الرازق تشاهدونه ده ده ممكن يكون صدق وراني ممكن يكون أنا كانين دواشوها حاجات مؤيلة الوضع يتخلونه كل واحد جال ايه كل واحد هو مصيفة يعني ناس عام زيه خطر ورازق تفاق زي المشكلة ده وقال زي وفي ناس في المطاعم والهدف بردنا بيزين وفي الشوق وشفناه بردنا في المدينة التنية بردنا في مدينة حاجة اسمه المانشة طايل لن تركوا ناشى طالب مدرسات حاجة كبيراني وفي قولها وتانيك المشروف الكامير ودولنا ما مشكلوه مشكلوه من في المطاعم فيك وقت المانشة طايل ليس ساعة واحدة من 12 وقت اقتربوا كل ميلك معنا موارحة لان ساعة واحدة فخلاص الصوحاني كنت بتبقى اي وشتا الموسيقى الجامعة التي تتخلي الاجتماعي لأنها متحرك وتعبط طوال مصر بالموسيقى فكل من يتنفق بالموسيقى وتأديف الموسيقى بالموسيقى والغنزة التي تأتينا في اللغة ده يبقى بس, بس موسيقى في عائل ثمانية وثلاثين ساعة امريكا كان لك تعملها مصر مصر اعد ثمانية وثلاثين ساعة عشان تبقى بيرسودها فالشترى ده كانت جزائي تعمل زوري كانت شارك كاملات عدية وثلاثين بسيط معاك يا شباب مسيط أحد يريدنا يا شباب المصر هو عام عام مستجع في فداشت بسيطان مسيط ورح أراد للعالم وقال إذا كان لدينا صحيح إذا عشان فيه دائم فوق وضع الإعدادين وكل مبتونه لكل دوله شعب المصر لما نعمز يعني حرب فيه واحدة معاك مش فرصة معاك اللغة التعامة وزي ما شفنا مع عقاد وناس اللي موجوده في الصفحه النهارده احنا مشغولين بمجالين دي دعامه زكاه ما نقدرش نحرمه خلاص في دفاع الحرب زي ما قلنا قدرات اقتصاديه عشان نتكلم عن موارد الزكاه بسيطه قدره بسيطه كموارد كبيره بطريقه ما كل ده حل المشكلات الماديه والاجتماعيه وادعموا دي المستكات الثاني بقى هو الذكاء المكاني قدره القطاعات في النواحي والناس اللي هو مشتورة من خلائق والأسفلين وكما من ذكرها طبيعي نفس النموان خلها لها السبطة طبيعة قال لك بدون وسادة صعب لأنه يكون عزيزة تعمل لأنه يكون مستوى المتحرك المال ويكون شبها طبيعة ومسيحة وملاياء وكانت تقولوا بإلقاءة وسادة تعمل فالوسادة تعملها حمياتها فيها كل ده وكاتل الزكاءات المرضوح كل اليوم عالز الزكاء نموح حاسس الزكاء اللي مجتع فيه نيجي بقى هنا واحده بس كده اللي بتتعمل لكل الاسئله دي مين بقى الاثنين المعادله المعادله بتعرض لكل شيء وبيشرح الثاقه المسائل التعليميه وممكن المعلمه تتطابق على اللي هي علمكم وتشرح مكتمل كده يبقى في صفه السد في هو المطلوب ان هو يشرح كويس يوقع كويس يكتب كويس يخطط بخط واضح وشرح واضح خلاص وكل انواع كانت كلها لها ماهيه معينه يبقى في ده لسه هو طعم على بشر فاسمك بيكون له اي سنه وماذا ودون وسائل الترقيه وذلك ان التنازلات بتديني صوت علمي تماما ودون استخدام جميل المتحلي بالمكلمه في احترام للقام في في الكيتو الدراسه على موجب تقدير ان انت تكونك رحله اقصى او اكثر من كده فوت باك هيلديوتيشن ساعه المدرسه انت کوئی دیکھنے کے لئے کوئی دیکھنے كل الأخوار وكلها عانيزة تكون تحديثة إذا مرحب بيتك المقدمة ده مليا ملياش إذا هو قلب الساكتات المتعديدة من المعليمون الأخوار الوزاة تعنيه تانيين بتبكير ومش أي مبهر مع التبكير مش كبار مبهر بيك مش لا يتلذى التطنع لذلك عنه القراض العطلية والغضة العطلية ورفض العضلة العقلي والغضل تعاعي في الكثير بتاعه التليل على ذلك لما طحت المشكلة في الطريق بين واحد ما خدش شعالين فرص واحد فاضل فضل فضل اللي تعني. كل الناس ما تصيب الرجل يلعاج توقف تبصي بكذلك تقول لك اتفاكب ايه انت رابب ان تعاني من رجل السفر رابب كذلك ايه خدت مالا كذلك اتناول وهو عامل بقى شقف وخلاص لو واحد شهاده متوسطه شهاده لو قلت له انا اقدر يعني معقوله هتساوي نفسك اللي ما خدش شهاده خالص ده انا الدكتور في اللغه العربيه هو برضه طول على فكره احنا فكرت في فرقه احنا مش كثيره ما تقعدش تضيع ايام هو زعلان منه ولا سنه اللي اتبعت لك الذكاء الذاتي تقدر تجزله ما تقعدش تفكر في الدكتور اللي هو موظف انا بقول حاجات بتقولك مهارات الدراسه والذاكره اللي كنا قلنا عليها موجوده في الكتاب اللي بنذاكرها فانت مش ناس خايفه دي اسمها مهارات الدراسه ما تقعدش تفكر في دكتور انها يمرض ما تكبرش الموضوع هو الامر الله يبقى راجل منك إن مليلي بقى راعا وريدوا التغطور أن نلتزه أكثر ويعطش ومقصدش وكذا وقراحه وتتعب إيه دا احنا هنزل في المدى دي وروحوا التغطور تاني كله وقالتني يا تفا المدى ما فيش كمانة بأس وما فيش المونة ما على طلائق دي اشترك هو تنفس ميه موت الحصر وكل ليلة تتسعى لأفسك كبت وكي نفت بيتها في كبتها لأن الموتو بينا نلتزه وشين الموتو الحصر هو الموتو الحصر قالوا ب فقدر إليك أخذتك بجورة صف مستيقل 16 ساعة إزاي 16 ساعة بتطع كل يوم بساعة نفسك آيام واحدة إحنا يسمع دايما حكا على الوضع النهاردة إحنا حكا على السنة عن واحد بنفس واحدة ديناه وطاني في الابتحام كل اللي شرمه في الابتحام يقول لهم هكي شكل إزاي بوطة لا يقول لدي اتخلي بانا كنت وقت كيني لا ندور على مين؟ اللي وقع عليه الا اللي يدي كل المستحقات، اللي يقوم ايه؟ اذا اتطوع على واجب في الحال ده يبقى عليه الواجب. لما ندور على مين؟ على المسؤول. فاكرها؟ تمام، يعني يبقى ان شاء الله ايه؟ زين. ومحدش غلط. موضوع كيف نشوف شعورنا من ده اللي Yeah. يبقى خلاص هو وصله الكورس يا اخوانا يبقى ده الاسبوعين اللي فاتوا فضلنا اربعه خلاص يبقى اتمنى فضلنا اربعه تي